لي لابتم مثل القروم الذيابه يا مله مثل الدواسر لابه قبيلتم بين القبائل المهابه يا رب تحفظها من شر العدوين قبيلتم ما سوى القبائل سواها في يوم الوغى من هو اللي قواها ذيابتم ما تسمع اللاعواها ربعيها للطوله ربع البدارين ومن قال بدران أخص عامر للشر دفاع وللخير امر عامر اللي بالكرم دوم عامر يرحمه ربي خالق آدم من الطين ومن ناس العامر أخص أهل اللي في قلوبهم ما يحملون العداوة وعدوهم تملا حياته شقاوة ومن سمع مو مثل من شاف بالعين ومن العلاوة لابتي أهل العطية آل تركي من سلالة دوسرية دوسرية ما تهاب من المنية مثلهم مثل الأسود الثائرين الدواسر جودهم محدن وصلة الكرم والطيب مدحن في محله دوسري بيته ملزوم تدله. والشداي الدوم حنا غالبين ولا تهون كل القبائل والانساب اللي لهم فينا جملة أصحاب وحباب اللي في وجهك ما يصكون الباب وأنت في جودهم يا ناس دارين لكن بليت بحب ربعي وناسي هم مسندي في هالزمان القاسي هم لابتي وصلي وفصلي وساسي هم عزوتي والله في العسر واللين والخاتمه صلوا على خير الانام اللي يقدم دعوته يحمل معه بيض الحمام صلوا عليه عليه افضل صلاه وسلام محمد رسول الله امام المرسلين